حقوق الله تعالى عن ابي ثعلبه الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها